وغير المطوب عليهم ولضالين اذ استغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالثال الملائكه مردفين وما جعل الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عاد الله إن الله عزيز حكيم إذ يرشيكم النعاسة ملتا منه ويلزل عليكم, ويلزل عليكم ويظهركم به ويذب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به اللقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فتبت الذين فوق الاعناق واضربوا منهم كل ابناد ذلك بعنهم سامق الله ورسوله ومن يشاقتل الله ورسوله فان الله شديد الانقام ذا انكم فذوقوا go